عادة مص الإصبع عند الأطفال هناك العديد من العادات التي يألفها الطفل منذ صغره وربما تتأصل في نفسه مع كبره والتي يمكن أن ينتج عنها مشكلات عديدة على الصعيد الجسمي أو النفسي تحتاج مثل هذه العادات لانتباه الوالدين ومحاولة القيام بعلاج هذه العادات قبل تأصلها وتحولها إلى حالة مرضية إن هذه العادات تكون في منطقة الفم والأسنان كعادة مص الإصبع وعادة اللهاية المسكتة وعادة مص الشفة وعادة دفع اللسان وعادة قضم الأظافر وحتى عادة تعذيب الذات تشكل عادة مص الإصبع النسبة الكبرى من هذه العادات فمن المعلوم أن المص عند الوليد يبلغ درجة عالية من النج وأنه لا تزال في ذاكرة تلك الصورة الفريدة لجنين يمص إصبعه وهو في رحم أمه إذ إن المص ليس آلية لتلقي الغذاء فقط بل كذلك يفيد في منح الطفل الوليد شعورا بالسعادة والنشوة ويوجد العديد من العوامل النفسية التي تتدخل في نشوء هذه العالة والترسيخها منها شعور الطفل بالقلق والخوف فيندفع لوضع إصبعه في فمه ليبعث في نفسه الراحة والاطمئنانة